القارعة, القارعة من قارعة وما أدراها القارعة يوم يقوم المات كالفراش المبتول وتكون الجبال كالعهن المنسوش فأما من ثغلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه بَؤْسُهُ هَاوِيَةٌ وَمَا